علا المذبح ويلي على المطر ويلا على المذبح ويلي على المطر على المذبح ويلا على المطر ويلا المذبوح وويني, وويني. جسماني بحر الوطية دماني مغسل صورة المختار طاعة بوجهة تتمثل جنها أمة طاقة رعلا غبرة تجدل وهذا راسي المرتضى فوق القناة زلزل جسماني بحر الوطية دماني مغسل صورة المختار طعب وجهة تتمثل جنها أمة طاهرة أعلن غبرة تجدل وهذا راس المرتضى فوق القناة زلزل هو المذبوع وحعط هو المطروع وحعر يانا هو المذبوع وحعط هو المطر وحعر على العطشان وويل على العريان وويل على العطشان وويل على العطشان وويل ظل ثلاثة أيام جسمه موسد الغابرة وعين زينب بالخيم فوق الثرة نظرة ونار في وسط القلبين حسره متوي اجرا شوف عشر خيول ويلي هالشمت صعده عطيش القيل بمنحوره على الغبره ايما افوره عطيش القيل على الغبره ايما على الغبره على المنحور وويلي على المعفور وويلي على المنحور وويلي على, المنحور وويلي على المعفور وويلي, وويلي سكنة يم الجسد راحت تهمل المدمع تشوف بوغة المرتضى تشوف بوغة بالمواضي والظبم قطع من اثر الخيول صايب جسمه رمى وزع طاحت على حسن تبكي لعته المصره طاحت على حسن تبكي لعته المصره ابي قدمي انت وقد عفي ارتم محرومه ابي قدمي وقد عفي ارتم على المظلوم وويله على المحروم وويله على المظلوم وويله على المحروم وويله على المعاد جيئنا والاكتئي عينينا وباشير فينا عشر أم وكتيني جينا وبعشر في الحشر أم وكتيني على الميع دي جيناي والحزين بعدي لي الموكب اي جيناي ʻsalti zahra yam maktin, ayya uladi ʻsalti zahra yam maktin, ayya uladi harak sara tti edalin ʻu harak sara tti edalin حشي الزغران بحطشا وصيد ريصار لا خيول العيدة ميدا ورأسي المين خضب دمو ما فوق الزا ودم الجب ها أعمال الولي عين تصيح علي والقلب يسعر يا ابني حسين تعني يا ابن حسين تعني ابنك الأكبر جسمك يا علي من شيء تغيم والذر جسمك يا علي من شيء تغيم والذر قلت قلبك ابو عليك الله هي عينه قلت قلبك ابو عليك الله هي بعد عندي يا شي عجنا ذات الجايس دم عيلك فوق ويج عين سايج يسيح ما يا حضار يا قمر هاشم ترى الزغره بعيني لما يتي ترى الزغره بعيني لما يتي يسقينا والقلب مجرو Tina di alal Nahar ayin di Jaisad matru Ghabitru Hamin shagad Azzi ayy zilru Yaayin Zab Hatta Watagat Iy Yaxaf Fina Yaayin Zab Hatta Watagat Iy Yaxaf Qasam Yaxi Aib Nilo اكرون عالم صعب فوائد ما تجي وان soon باچر كل بايشرفل حشر حت من لي نجي بايشرفل حشر اوقف و معاي بجدنات الاطهر ينهجيكم دمعكم من النار ينهجيكم دمع كم من عذابه لنا مقام العيل وليلي كحال ايواشين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و محمد أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السلوك أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السلوك أما يجيب المضطر إذا أجب المضطرين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب اللهم شان في كل مريض اللهم انفك كل أسير اللهم رد كل غريب اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذوا للكفر والمنافقين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين